ثلاثة، استمع إلى الأسئلة والأجوبة ثم اكتبها كما في المثالين هل تريد العصير؟ نعم، أريد العصير هل تريد الزبدة؟ لا، لا أريد الزبدة هل تريد الخبز؟ نعم، أريد الخبز هل تريد الماء؟ لا، لا أريد الماء هل تريد البيض؟ نعم أريد البيض هل تريد اللبن؟ لا لا أريد اللبن هل تريد العسل؟ لا لا أريد العسل